وعلي الطيبين الطاهرين المسألة الرابعه الرابعة لا يصدق من ادعى النسر يعدى عنه هاشمية إلا بالبينه تسائر الموضوعات التي لا تصدق بالبينه أو الشياع المفيد للعلم او المفيد للإخبانات ما قيد بالعلم في اعتبار الناس تسمعنان حجة بذاته فإذا حصل من الشياء جاز ترتيب الاثر عليه ووقف الشياء والاشتهار في بلده يعني من الطرق العقلائية التي يسلفها العقلاء في معرفة الأنساب هو الشيوة في البلد العقلاء لا يفرضون الشيوة في العالم مثلا هل هذا من بني فلان او لا الشياء في بلد يكفي العقلاء هل هذا مثلا هذا الرجل مثلا طاهر المولد او غير طاهر المولد بالشياع في بلديه يكتفون بذلك هل هذا البلد هذا الرجل مثلا عمره وكذلك بالشياع البلد بيكتفون في سائر الموضوعات التي تتعلق بالانسب والمواليد OVER يكتف العقلا بالشياع في بلد هذا الشاعر هذا طريق عقلائي منضى من قبل الشارع وإن لم يفد الأخمانات الشياع في بلده منضى من قبل الشارع كطريق لإثبات النسب وإن لم يفيد الأطمئنان قدرنا طريق عخلائي أنضي من قبل الشارع المقدس لهذا الشيخ من العبارة السيد الخريق هكذا إلا أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بما هو المشهور بين أهل البلد وإذ لم يردع عنها الشارع, الشارع ما ردع عن هذه السيرة العقلائية فلا بأس بالتعويل عليها سيما إذا أوجبت الإطمئنان سيرة ما يحتاج لأنه إذا أوجبت الإطمئنان فالحجية للإطمئنان لا للسيرة وإننا نريد أن السيرة بنفسها حجة وإن لم تفيد الوقبينان السيرة بنفسها الجلي انضاء الشارع. لها فإذا عندنا عدة طرق إما بينه أو الشياع في الاقتنان أو الإشتهاف البلاد في بلدي هذا الرجل. ولكن كاشف الغطاء يقول بتصديق مدعي مسد مجرد دعوة بمجرد مجرد أبدأ أن يدعي أنه من بني هاشم يصدق دعوة. كما في مدعي الفقر فإن مدعي الفقر إذا لم تكن القرائن على غناه يصدق دعوه من ادعى الفقر يقطع من الزكاة إذا لم تكن القرائن على الخلاف فإنه يصدق في هذا وبالجملة عندهم شبه قاعدة أن الأمور الخفية التي لا يصدق عليها إلا مدعيها يصدق دعواه فيها ما لم تكن القرين على الخلاف ولذلك في باب الحيض في باب الطلاق يقولون إذا ادعت المرأة الحيض وأنها مرأة حائم بحيث لا يصح طلاق زوجها لها في حال حيضها إذا ادعت الحيض يصدق دعوة فهنا لا طريقة لإثبات ذلك إلا من طريق إلا هذه الأمور الخفية التي لا يمكن إثباتها إلا من قدر مدعيها يصدق الدعوة ما لم تكن القرين على الكلام كاشف الغثاء إذا قال ذلك في مدعي النساء سيدنا قدس سره يقول قياس مع الفارع اولا في دعوى الفقر الاصل على وفها وفي دعوى النسد الاصل على خلافه اذا اجدع الانسان الفاقر الاصل وعابده مقتب الاصر انه عدم كونه غنيان هو ملعد من نعتيه لان اهتمال هذا الشرق منذ الولادته كان غنيا اهتمال ما مرت علي حالة سابقة للفقر حتى نصفصح فقره أو نصفصح عدم كونه غنيا احتمال أنه منذ نشأتي مجرد ومنذ أن كان في بطنه كان فريحا هو أمر متعين إما ذلك يعني في المراد ليس العدم الأزلي وليس أصحاب العدم الثاني كل لم يكن هذا ولم يكن غنيا هل الآن ثبت هو مكوني غنيين غنيا الأصل عدمه على نحو استصحاب العدم الأزلي لا على نحو استصحاب العدم النعتي فإن العدم النعتي يتطلق حالة سادقاء فإذا مقتب استصحاب العدم الأزلي عدم كونه غنيان فهذا يتناسب مع دعوى الفقر دعوى الفقر يعرضها الأصل أما دعوى النسل الأصل على أخي الأصل طب هذا في الأزل لم يكن ولم يكن هاشميان فدعوة الهاشمية تكون على خلاف الاصل لا على وفاق الاصل في خداف دعوة الفاقر صرابة أوه. هذا اولا ثانيا انه ما ذكرناه نحن من خار جدا انه النسل ليس من الأمور خفية التي لا يمكن الطلاع عليها الا من خلال مودعيها حتى يصدق دعوة في خداف الفاقر والحيط ما اشبه ذلك يعني فرق بين الصورتين فانقول من الداعل هاشميا تقولون الأصل عدم كونه هاشميا ليش كذا ذي؟ الأصل هم عدم كونه غير هاشم يتعارض الأصل أصالت عدم كونه هاشميا معارضة بأصالت عدم كونه غير هاشميا ومع تعارضهما يتساقطان فلا يكون الأصل على خلاف الدعوة المقطوعة فقط المعارضة فلا يكون الأصل على خلاف الدعوى الجواب عن ذلك الأصل لا يجري إلا بعد الأصل إذا أكو أثر تركتل على يجري إلا إذا أكو أثر ما يتركتل على هنا أصالة عدم كونه هاشميان ترتب عليها هذا فإن موضوع الخمس الهاشمي فبأصالة عدم الهاشميان ينتفي موضوع الخمس فيتركب أثر شعير على هذا الأصل أصالة عدم قونه هاشميان اما اسئله عدم كونه غير هاشمي فانا كنت ادرك العريفه والله هو الاثر المترتب على غير الهاشمي جملتا الامر وجوب الخمس باعطاء الخمس مترتب على كونه هاشميان هذا الموضوع تقدر تمثيل الاثر عدم كونه هاشمي في الموضوع فانت في افارض اما غير الهاشمي شنو على عليه حتى نقول انه هذا الموضوع وهو غير الهاشمي فلن نمسيه بالاصل الاصل عدم كونه غير هاشم موضوع غير الهاشمي ليس موضوع لحكم شرعي اطلاقا حتى نمسيه بالاصل وقبل ان الاصل هو اثر فإن الزكاه ثبتت لمن ليس هاشميا لا لمن هو غير هاشمي فرق بين العنوان من ليس هاشميا سالبة محصلة غير الهاشمي سالبة معدولة او موجود معدوله فرق بين العبارتين موضوع الذكاء من ليس هاشميا على نحو السلب التحصيلي موضوع الذكاء من ليس هاشميا على نحو السلب التحصيلي ما يثبت بالاصل الاصل عدم كونه غير هاشميه يثبت به الايجاد العدولي يعني الرجل غير هاشمي فاذن ما يثبت بالاصل لا اثر له وما له الاثر لا يثبت بالاصل الا على القرب الاصل مثبت فرادر لا طالت عدم كونه هاشميا لا اثر ليش؟ لان موضوع ال25 بهذا الاصل موضوع موضوعه طالت عدم كونه غير هاشمي مش تثبت تثبت انه غير هاشمي فانه غير هاشمي ولا يوجد اثر شرعي طلقت باب الزكاة هو موضوع لا باب الزكاة موضوع من ليس بهاشمي مو أنه الرجل غير الهاشمي موضوع الزكاة سلبي تحصيلي ما يثبت بالأصل الإيجاب العدولي الإيجاب العدولي لا يثبت السلب التحصيلي إلا من باب الأصل مثبت الأصل مثبت ويحج دائما في مقام الاستصحاب الجهل القضايا هذه في إزالة الاستصحاب في الأحكام في تجي هذا تفهم ولا تغفر هو ما يقول نعم يمكن الاحتيال نقدر نتفعل المدعي نسبس وراء في الدفع الى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال الى مستحفة على وجه يندرج فيه الاخذ لنفسه ايضا هذا المدعي للنساك كان بعض المراجع رحمه الله سيد لكن كان مدعي العباك سيده شجرا مدعي العباك وكان المراجع الاعلى سيد لكنه مدعي العباك <تصفيق> فلو ادعى من انه مثلا حسنيا او فتينيا مدعي يا انه عادلا على اي لو كان مدعي النساك شخصا عادلا عادلا طب فهو عادل لكنه يبدعي أنه ونحن باعتبار أنه عادل نريد أن نعطيه من سهم السادة شلون لهم نعطيه لأنه هي شرعية موكل نقول له خذ هذا سهم السادة أوصله إلى السيد المستحق وبما أنه يرى نفسه سيد المستحقان كيف يصرفه على نفسه. احنا الى نعم لو كان مجهول الحال وأردنا بعد معرفة عدالته أول ثبت أنه عادل يوكل في أن يصل للسيد المستحق على وجهه يندرج فيه الأخذ نفسه ما نقول للسيد المستحق غيرك أو السيد المستحق من بني فلان السيد المستحق مطلق على وجهه يندرج فيه هو لو كان سيدا في الواقع ومحفّل التعليم هذا ذكر صاحب الجواهر طبعا هذه الحين أنه ألا يصح التوكيل في إيصالة للعبان إيصال فمس يصح التوكيل you get g- framework with foreign يصح when you get g-cept and من الحقوق المالي الحقوق المالي لا يعتبر فيها المباشرة ويجوز فيها المباشرة ويجوز فيها التوكيل هو فإذا وقّل شخصا في إيصال المال إلى مستحقه، العبرة في تشخيص المستحق بنظر الوكيل أو بنظر الأقل، بنظر الوكيل، لين يكون وكيلا آليا. وكيل آلي متجر، مثل, مثل أن الإنسان جالس في السكن وفي الأمانة، هذا الإنسان يعقد المعاملة بتمامها مع المشتري. فقط الطفل آلة في تسليم المبيه والتوقيت موكيل الآلي صح الأمر ليس بنظره بنظره الأصيل الوكالة وعلى قسمين إن موكالة آلية يعني لا شغل للوكيل إلا كوده آلة في الإيصال فما المتبع نظر الأصيل للوكيل ان يكون الوكيل لوكيل لو المطلق إذا كان وكيلاً مطلقين وصح التوكيل المطلق في إيصال الخامس فالعبرة في تشخيص المستحق بنظر الوكيل لا بنظر الأصير فهذا يدفعه ليقول له سلم هذا الحق إلى السيد المستحق وهو الشخص أنه سيد المستحق هو وقيم السيد فوابح هذا المهم إنما هو بعلم الوكيل وتشخيص فإذا علم بالاستحقاق فأقف إيصاده ليه في براءة ذمة الموكل وإن كان الموكل لم يعلم بالاستحقاق. نعم المهم أن لا يعلم بالخلال المهم الموكل لا يعلم بالفعل فلو أن هذا الوكيل دفع المال إلى سيد مستحقا بنظره إلا أن الأصيل لا يراه مستحقا ترى لا يعلم بأنه مستحق أو لا تبرؤ ذمته لأن المدار على تشقيق الوكيل ترى يعلم بأنه غير مستحق إذا علم بانه غير مستحق لا تبرؤ ذمته لأن الحق واجب عليه هو ومقتضى اشاره الاشتغال الاشتغال اليقيني افضل الفراغ اليقيني مقتضى الفراغ اليقيني ان لا يحصل اليقين بفراغ ذمته حتى يعلم بان ذلك مستحق او لا اقل لا يعلم بانه غير مستحق اما معلمه بانه غير مستحق بعد مقتضى قاعه الاشتغال عدم سقوطه عن ذمته فراغه خوف تارتين يعلم أن هذا السيد مستحق لا إشكال في برائه تاركا يعلم أنه غير مستحق لا إشكال في علم برائه من المطلقة الاشتراك الاشتراط لا يعلم في المدى على تشخيص الوكيل هوش مدرين أن تشخيص الوكيل في محله ورب المكتبة أصالت الصحة أصالت الصحفي فعل الغير عمل الوكيل هذا هو تسليم الخمسة المستحق هذا العمل صحيح او غير صحيح مقتضى صحيح انه صحيح تبرر للمسي ففي صورة العلم بالخلاف قل ما تجري صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح الشك اما اذا اعلم بالخلاف لا ما تجري اعطاء الصحيح معانا صار ولكن ما ذكره صاحب الجواهر بهالمقدمات كلها هذه انه يجوز في اعطاء الكم ستاكين أن العبرة بنظر الوكيل لا بنظر الموكل لأن الوكالة مطلقة ومقتضى أصالة الصحابة راءة ذنة الموكل في عمل وكيل المقدمة الثانية المقدمة الثالثة أن لا يعلم بالخلاف لأنه لو علم بالخلاف لن تجرع أصالة الصحابة ومقتضى اشتغال الاشتغال ما في ذنة في ذمته. وبعد هذه المقدمات الثلاث تم الاستبلاع أنه يجوز الإحجار بهذه الخيطات مع ذلك محل تأمل يقول سيدنا قدس سره هذا المورد ما نقدر نصححه الا باقواله اذا دفعنا مالا الى الوكيل وقلنا له اوصله الى السيد المستحق كيف تسقط يسقط ما في النتيجة عن الوكيل نعيبا ما قلنا ف لولا اجراء اصالة الصحة في عمل الوكيل نفسه لا يسقط ما في به فعلى لا اقلني لافارق الصحه افارق الصحه تجري في المقام لو ما تجري اذا علم لانه اخذ بلاء لانه يرى نفسه سيدا مستحقا انا ما ادري هو سيد أو لا ما أجري. ولكنه لانه يرى نفسه سيدا اخذ هذا الحق وأكله مثلا تجري هنا افارق الصحه في عمله بحيث يكون لازمها براءه ذمه من الحق او لا بوي السيد ما تجري هذا نقطة دقيقة في اصارة الصحة يجي بالالتفاق لنا اصارة الصحة تجري في موارد الجهل بالكيفية لا في موارد العلم بالكيفية لشبهة ثقمية او لشبهة الموضوعية ايانا ذلك شخصا عقد عقدا على امرأتين انا لا ادري ان هذا العقل صحيح او غير صحيح ثم عقد مالي شلون اوقعه اوقعه بالعربية اوقعه بالفارسية ماذا ان العقد فيه او, قعد. أو, قعد أو, أو, أو غير صحيح في موارد الجهل بالكيفية مقتباه صارت صح. صار صحاني العقد صحيح ركب الآثار الزوجية او زوجية ركب على هالي اما اذا علمت بالعقد شلون اوقعه كيفية انا اجرى عنه ادري أنه مثلاً أوقعه بالكيفية الفلانيه أنا عالب بالكيفية. إنما شاك. هل أن هذه الكيفية صحيحة أو غير صحيحة؟ إما لشبه عقبية، إما لشبه موضوعية. شبه عقبية مثل شنو؟ شبه عقبية لأنه هذا مثلاً قال مثلاً في العقد قال أنه زوجته وأنا ما أدري أن زوجته فصح لإنشاء بها أو لا يا صاحب إن شاء الله بأنكعته مثلا ما أدري شبهة حكمية عندي كيفية أدري بها لكن سبب شك في الصحة وجود شبهه حكمية في المقام أو لا سبب الشك في الصحة وجود شبهه موضوعية وهو أنه هذا الرجل لا قال مثلا أنكعته أنكعته سبب لي ما عنده شك في الحكمة شخص في الحق ما عندي، ولكنه الكلام في الموضوع عندي شخص في الموضوع، وأخوات أن فرق الآخار على الزوجات كانت ذات فاعل أو ليس ذات فعل شخص في الموضوع. يخولون إذا لم تعلم بالكيفية تجلى هذا الصحة في إذا تعلم بالكيفية وتشط كيفي أدرع عنها لكن ما أدري هل هي صحيحة أم غير صحيحة أصالة الصحة لا تجري هنا في موارد الشكل بالكيفية ليش؟ لأن أصالة الصحة لا دليل عليها إلا سيرة العقلاء والقدر المتيقن من سيرة العقلاء في إجرائهم لأصالة الصحة موارد الجهل بالكيفية وأما موارد العلم الكثير لا يجرؤ العقلاء أخرى طابر؟ <تصفيق> الآن العقلاء مثلا العقلاء يعايشون جيرانهم ويعايشون أصدقائهم ويعايشون أرحمهم ويدرون أن جيرانهم وارحامهم يتزاوجون ويت... الفصول ولا يدرون ان هذه المزاوجات والانتصالات باي كيفيتين خارج اطار الصحه انما لو اطلع العقلاء كلال فلان ابن فلان عقدت الكيفيه الفلانيه لكن كيفية جائزة قانونا او مجائزه قانونا ما يجرون صح العايد يجرون افراط الصحه في موارد الجهل كيفيه ام مع العلم بالكيفيه والشكل قانونيتها او عدم القانونيه ما يدرى صحه ان شاء الله صحيح ان شاء الله وما ندري جايدة وهو جايدة ما يجري طوابع خوف في المقام كذلك في المقام الكيفيه معلومة أخذ الحق وسلمه لي نفسه طب بعد عندي شكل في كيفية معلومة لكني عندي شبهة موضوعية هو مستحق او غير مستحق إجراء أثار الصحة ما يثبت أنّه مستحيل حتى القضاء حتى ما في النتيجة إجراء أثار الصحة ما يثبت أنّه مستحيل معلومه معلومة الكيفية معلومه وريث عندي شبه حكمي عندي شبه مودعي أنه سيدان أو غير سيدين إجراء أثار الصحة فيه عملية يعني شنو كان ما سوى حرام اما أنه سيد أو رثي سيد هو رثي كتوى أثار الصحة ما سوى حرام أما أنه سيد أو غير سيد هو رثي كتوى أراضح. فالمقام اللي يتجري فيه أصار الصحة لأنه من موارد العلم بالكيفية مع الشك على نحو سمة الموضوعية هنا لا تجري أصار الصحة لعدم إحراز قيام السيرة على ذلك إذن فكما أنه أنا بنفسي لو دفعت الحق إليه مع أني أشك أنه سيد أو لا لا يحصل فراغ الدنة بمختباقات الاشتغال كذلك فيما لو يدفع الحق لنفسه لا يحصل فراغ الدنة لفع الاشتغال لا لانك ما احرضت الموضوع موضوع المفروض انه سيد هذا الموضوع ما احرض سيد قلت احرزه الوكيل المفروض ان احراز الوكيل مأخوذ على نحو الطريقية وعلى نحو الموضوعية ما قلت عن نحو الطريقية قطع الوكيل لا يسقط الخمس عن ذمتي. قطع الوكيل هو طريق لحراسة الواقع. قطع الوكيل ما هو إلا طريق لحراسة الواقع. وكذلك هذا الطريقية من النسبة قطع الوكيل طريق لحراسة الواقع. بالنسبة إليه هو أحراس الواقع. بالنسبة ليش من أحراس الواقع؟ قطع جثة على صاحبي لا على لي الواقع؟ بأثارة الصحافة في الصحافة في تثبت هذه الأوراية للعقلات فمن وين أن أحرض الطريقية إذا ما أحرضت الطريقية الله يسقط ما في ذا الموكين صادر أنه يجبنا الوكيل قائم مقام الموكين قائم مقام الموكين وما مقام لأن مدى أنه هو وكيل فالمسيول أنه كل ما يفعله فعل الموكين صاد فعلمها فهذا إذا كان فدفعه إلى نفسه تمام؟ دفعه لنفسه على الموكل فأنه دفعه لنفسه ما شكت؟ إلى هذا الشر إلى هذا الشر اه لو أن الموكل مباشرة دفع إليه يسقط ما في ذنبته؟ لو مباشرة فعل يسقط ما في ذنبته؟ ما أحرض أنه سيده عجيبه لو أن الموكل مباشرة جاب الحق ودفع إلى جاء الله خذه لأنك سيد مثلا وهو يعلم أو لا يعلم بأنه سيد يسقط ما في دمتين أو لا يسقط فإذا كان هو مباشرة لا يسقط عنه فكلاب الوافض هو لا يسقط عنه بعد ما فرق الحال هنا إذن قائم مقامه هو يطلق قائم مقامه قائم مقامه في أما الإيطال لا يثبت أن المنصر إلي أنه سيد <تصفيق> ما فرق مسألة الخامسة وفي جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكالا يقوم يعطي زوجة من الخمس هذا يحطي على فلوس خصوصا في الزوجات واجبة النفقات فالأحوط عدم دفع خمسه اليهم بمعنى الانفاق عليهم محتفدا مما عليهم, الخمس عليهم من الخمس لا عليه من الخمس احتستقي حق عائلته مثلا لماذا نظرًا إلى عهوم التعليل الوارد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج للمنع من إعطاء الزكاة لواجب النفقات قال هنا نعطي الزكاة قال لا نعطي الزكاة لاليا لكذا قال إنهم عياله لازمون له إنهم عياله لازمون له هذا تعليلها يعني في كل موردين لا يجوز لك إعطاء حقا لعائلتك بل تعطيهم من المالك الخار بمقتبع عمو وإن كانوا أرجع الزفاة لما تعليه عامو تبتك بعمو ويوجهه سيدنا قدس السرور أن العيال في الناس ما يصرفه الشخص على عياله في ما يصرفه على نفسه فلو ان الانسان قال انا علي الف ريال خمس اوه هذه الالف ريال خمس اطرفه على نفسي طلع من الجهد حطه في هذا الجيب هل هذا يكون جائزا شرعان لا يكون جائزا شرعان لانه اخرجها من كيسه ووضعها في كيس اخر نفس الكلام إذا شال أثر رياض في ذمته وضعها في عائلته الذين هم ببنزلة نفسه فكانوا أخرجها من كيسه ووضع في كيس آخر له فالواضح عاضح إلى ذلك البدلية اللي مرأت سيدنا ناسيها بعض مقتبى البدلية إذا ثبت المنع في غار الزكاة ثبت في باب الخمس نعم، الدفع إليهم في غير موارد النفقه في الكماليات ملبتهم، مسكنهم، مأكلهم، مشربهم، نفقه لا يجوز الدفع من الحق أما في الكماليات يجوز الدفع إليهم في الأمور يجوز مثلا يبذل لها أموال التي يجوز هذا أن يكون من سهم الخمسة فاضح؟ في غير نفقة الواجبات المساله السادسه السادسة لا يجوز دفع الزائد من مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعه على الأحوام هذا فقير شي كثير شي كثير خمس منه أعطيه ألف زيادة على مؤونة سنة من الحق منه. اعطيه خمس منه فقير هو الآن أعطيه يكفيه للمؤونة سنة 500 أعطيه 1000 دفعة أو دفعتين سياد على مؤونة سنة وإذا عند زائد فارغني ما اما في الدفعتين فواضح إذا اعطيت 500 فارغني الآن إعطاه ال 500 سنة سهل لأنه يجد فقير وهذا غني في الدفعتين واضح أما في الدفع الواحدة في آن واحد أعطيه ألف هو قبل هذا الإعطاء فقير بهذا الإعطاء صار غنيا لا قبل الإعطاء أجدها هموتها من المثمانة نحن من إعطاءه لأنه يشترف أن يكون فقيرا قبل الإعطاء وهذا فقير قبل الإعطاء بالإعطاء صار غنيا لا أنه غنيا قبل الإعطاء حتى لا يجوز إعطائه قد يقول قائل هاته يقول السيد لا المهم ان يكون حين الاعطاء في الان الدقي الذي يحصل في الاعطاء حين هذا الاعطاء يجب ان يكون فقيرا والمفوض انه حين هذا الاعطاء صار غنيان واضح ويجي المزرع البدلي في الزكان فكية الزكاية يقول لهم لا خبت اغني حتى لو بدفع الواحد باع لهم الشنون الزكان هاجوز لا يعني انت الزكاية يجوز انك تعطي حتى بدفع الواحدة تغني أو ده لابد ما خاص في الدعاء ولا مقتبل قاعده ما جزاتي بالزكاه ولا في المقام مقتبل قاعده يجب الدفع الى الفقير